قال أثابه الله قوله تعالى واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ينص الله تعالى هنا على أن قوم نوح اتبعوا من هذا وصفه مع أن المال يزيد الإنسان نفعا وقد بين تعالى أن المال فعلا قد يورث خسارة وهلاكا كما في قوله تعالى إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنا أي بالطغيان فيكون إهلاكا قوله تعالى وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا في هذه نص على أن نبي الله نوح عليه السلام طلب من الله إهلاك من على الأرض جميعا مع أن عادة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه الصبر على أممهم وفيه إخبار نبي الله نوح عمن سيولد من بعد وأنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا فكيف دعا على قومه هذا الدعاء وكيف حكم على المواليد فيما بعد والقرآن الكريم بين هذين الأمرين أما الأول فإنه لم يدع عليهم هذا الدعاء إلا بعد أن تحدوه ويأس منهم أما تحديهم ففي قولهم يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وقوله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وأما يأسه منهم فلقول الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وعما إخباره عن من سيولد بأنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا فهو من مفهوم الآية المذكورة آنفا لأنه إذا لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن فسواء في الحاضر أو المستقبل وكذلك بدليل الاستقراء وهو دليل معتبر شرعا وعقلا وذلك أنه مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وما آمن معه إلا قليل كانوا هم ومن معهم من غيرهم حمل سفينة فقط فكان دليلا على قومه أنهم فتنوا بالمال ولم يؤمنوا له وهو دليل نبي الله موسى عليه السلام أيضا على قومه كما قال تعالى عنه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فأخبر نبي الله موسى عن قومه أنهم لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وذلك من استقراء حالهم في مصر لما أراهم الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى وبعد أن ابتلاهم الله بما قص علينا في قوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم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 وموسى يعاين ذلك منهم لا شك أنه يحكم عليهم أنهم لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وكذلك كان دليل الاستقراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه استدل به على عكس الأقوام الآخرين حينما رجع من الطائف وفعلت معه ثقيف ما فعلت وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال عليهم السلام واستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين فقال لا اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وذلك أنه صلى الله عليه وسلم علم باستقراء حالهم أنهم لا يعلمون فهم يمتنعون عن الإيمان لقلة تعلمهم وأنهم في حاجة إلى التعليم فإذا علموا تعلموا وأن طبيعتهم قابلة للتعليم لا أنهم كغيرهم في إصرارهم لأنه شاهد من كبارهم إذا عرض عليهم القرآن وخطبوا بخطاب العقل ووعوا ما يخاطبون به وسلموا من العصبية والنوازع الأخرى فإنهم يستجيبون حالا كما حدث لعمر وغيره رضي الله عنهم إلا من أعلمه الله بحاله كالوليد بن المغيرة فقد علم صلى الله عليه وسلم حاله ومآله لما ذكر عنه في قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات ولذا فقد دعا عليه يوم بدر ومثله أبو لهب لما تبين حاله بقول الله تعالى سيصلى نارا ذات لهب فلكون العرب أهل فطرة ولكون الإسلام دين الفطرة أيضا كانت الاستجابة إليه أقرب انظر مدة مكثه صلى الله عليه وسلم من البعثة إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى 23 سنة كم عدد من أسلم فيها بينما مكث نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما فلم يؤمن معه إلا القليل ولذا كان قول نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا كان بدليل الاستقراء من قومه والعلم عند الله تعالى وقوله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لم يبين هنا هل استجيب له أم لا لكنه بين ذلك في مواضع أخرى منها قوله تعالى ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له وفي هذه السورة نفسها وقبل هذه الآية مباشرة قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فجمع الله لهم أقصى العقوبتين الاغراق والإحراق مقابل أعظم الذنبين الضلال والإضلال وكذلك بين تعالى كيفية إهلاك قومه ونجاته هو وأهله ومن معه في قوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا الآية قال ابن كثير رحمه الله لقد أغرق الله كل من على وجه الأرض من الكفار حتى ولد نوح من صلبه وهنا تنبيه على قضية ولد نوح في قوله يا بني يركب معنا إلى قوله فكان من المغرقين لما أخذت نوحا العاطفة على ولده قال رب إن ابني من أهلي إلى قوله إنه ليس من أهلك أثار بعض الناس تساؤلا حول ذلك في قراءة إنه عمل غير صالح إنه عمل ماضي يعمل أي بكفره وتساءل حول صحة نسبه والحق أن الله تعالى قد عصم نساء الأنبياء إكراما لهم وأنه ابنه حقا لأنه لما قال ان ابني من أهلي تضمن هذا القول أمرين الأول نسبته إليه في بنوته والثاني نسبته إليه في أهله فكان الجواب عليه من الله بنفي النسبة الثانية للأولى إنه ليس من أهلك ولم يقل إنه ليس ابنك والأهل أعم من الابن ومعلوم أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم والعكس بالعكس فلما نفى نسبته إلى أهله علمنا أن نسبته إليه بالبنوة باقية ولو لم يكن ابنه لصلبه لكان النفي ينصب عليها ويقال إنه ليس ابنك وإذا نفى عنه البنوة انتفت عنه نسبته إلى أهله وكذلك قوله تعالى بعدها ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لأن الظالمين ليسوا من الأهل بالنسبة للدين لأن الدين يربط البعيدين والظلم الذي هو بمعنى الكفر يفرق القريبين والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام بهذا ينتهي ما وضعه المؤلف في تفسير سورة نوح وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة الجن فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته